سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا نوسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأى